بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصف والعصف إن الإنسان لفي خسر إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات, الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتوافَّقوا